بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وفيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فَإِذَا نُقِرَ فِنَاقُورَ فَذَلِكَ يَوْمَ إِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَمْدُوداً وَبَنِينَ شُهُوداً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 قالوا لم نك من المصلين ولم نكن اطعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين